<تصفيق> يا عيني سماها آه يا اسمد في بلحن الهوى في الليل الأمر مالا يا عيني سماها Ya ilisna Ya ilisna Mistani ya habibi ganni wa qalbi